مهما اتفقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقه نقر فيها ونعترف ونختلفنا يبقى صافي حبنا رايك ورايي ما هو ذنب نقترف أصل العلاقه بيننا اخذ وعطاء لا تسمح الموجة خلاف وتنجرف لا تسمح الموجة تخلاف وتنجرف. مهما اتفقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقة نقر فيها ونعترف ونختلفنا اختلفنا يبقى صافي حبنا رايك ورايي وراه ذنب نقترف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 واللي بنيناه بعمر ما ينسف نبع المحبة نروي منها قلوبنا من عذب يوم ومن زلالة نرتشف من عذب يوم ومن زلالة نرتشف لما اتفقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقة نقر فيها ونعترف اختلفنا يبقى صافي حبنا رايك وهاي ماهو ذنب نقترف اصل العلاقه بيننا ازع عطى لا, لا تسمح الموجه خلاف وتنجرف لا تسمح خلاف وتنجرف لو نختلف وياك ولك وجهه نظر روحك وروحي بالمحبة تتلف لو نختلف وياك ولك وجهة نظر روحك وروحي بالمحبة تتلف ممكن نحب ونختلف أنا أعترف فكر بعد انت وحاول تعترف فكر بعد, بعد, أنت وحاول تعترف بعد أنت وحاول تعترف لما اتفقنا في مواقفنا هذه الحقيقة. نعبر فيها ونعترف ونختلفنا يبقى صافي حبنا رأيك ورأي ما هو ذنب النقتاف أصل العلاقة بيننا. لا تسمح المواجهة خلاف وتنجن. لا لا تسمح المواجهة خلاف وتنجن.